ومن صلح من آبائهم وأزواجهم ودرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات وقهم السيئات ومن فالسَيئات يوما اذن فقد رحمته ومن تلقى السيئات يوما اذن فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم